بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م تلك آيات ايات الكتاب يعني هذا ايات الرحمن الكتاب العظيم تلك اني على اري اياتهم بينات الزواجه ظاهره مكشوفه كما قد تجد الناس بسراب الهوى هذا ما ناخذ العظيم عنها هين لكم في السراء والضراء كل سوره انها كتاب <تصفيق> والذي عنز لا إله لكن نقبض شرح أحد أقول أنا الذي عنز لا عن إله ما نقبض شرح يعني هذا أحد في السبقة ما في الأخرافات ولا هو أحد تكلم صدق ولكن أخواني نزل لا من الله خذ أخواني من عرضين عن ينظر ما تشتيه تعظيمه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون عليه التورق وما في ما بشهيل ولا شيء موضوع معلقة في السبعة ثوابها اليومها ما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 كل كونه يجري اجل مسمى الشرع وكل كل حد يجي الى اجل مسمى الا ما يمر الى اجل ها. يعني معها ابدا في لا انت في عسير لا او ما هو يدبر هذا الامر الله يعني هو الذي يجري الامر مثل السماوات الله الذي يدبر كل اشراطه او ما فينا وما يخلق ويرزق ويحيي ويميتون يه حجال الى زومك ويطلع العاره من حجته ثلاث ماء ارزاق و... الله يديك يا مامي انتك اروح في ادانهم ورجعت يندعها هذا ما صار يعني اذا كانت تعمزه او ويحفظه ما الله يذكر يعني اليه كيف السوافي راضي معها في عليها و... فيها يفصل يفصل لنا الآيات. لعلكم بالله ربكم في الجنون. لعلكم تؤمنوا بالله. اللهم إن رب ماله وبعد يحاسب عباده. الله يفصل لنا الآيات لإحنا نعمل به ونعمل بالحياة بدل دل... الآخر. فمن بعد هذا افتراض بيحافظ به أهلكه. هذا السورة ندرس فيها كع. بدل ما في شيء. هذه عرضين على الله. ولا ربي... نقول دل الله هذا بيدرسنا. ولا نقول نعمل بالآخر. وهو الذي مد الارض قال بيقولهم إنه هو هو الذي مد الأرض يعني لا صنع ولا حيش ولا ما الله ذي مد يعني هيها وسواها وسوا ظهرها صرح والاستقرار الاستقرار الحي على أرضها وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواشي جبار وأنها فيها جبار ومن كل الثمارات وجعل فيها مثل الثمارات ومن كل الثمارات جعل فيها زوجين اثنين في وكل ثمار تجعل فيها أنمع. زوجين اثنين في يقص الله لنا هو دي بها بلها بها بلاء لجيء يترجع النهاة وما يصير يقطعه جبهنا ما كان نو جلنا وقطعه نخدي جد ما إن في ذلك الآية ان يتفكرون كانت هذه الآيات ودليل على دلالات على بدرة الله وعلى عظمته وعلى شيء آخر يصور على السماء والأرض إن في ذلك الآية ان يتفكرون رجول يتفكرون يا جل الله في الأرض تقع مشيارة تذهب نياهم تذهب مشيارة جنة بشراتي مشيارة من أعنب هذه يعني بشراتي بعضها عنق وبعضها زق وبعضها لحم سنوان وغير سنوان فهنا أحد يجيب بعضها سنوان يعني يجيب قال من عند عندها نخلها معها بنتها يقولوا سنوان وغير سنوان جبت لحدها مخرجها ما معها ما بدنا بشن عندها شو ماء واحد هذا المتطع المسجادة رأي في الجنة ما بلا ما واحد نعطيهم حال بعضها ثاني يسكيها الله ما سوى ونفضل بعضها على بعض المثال أخذ ويبعوها. زي بستان، زي شجرة طعم منها عينها، لا طعمها عينها. هذا بيستوى. نحتل. هذا الإحتلال. كانوا متبقوا على الوش هذه حالة ثانية. بعثنا هنا فكرة بين ثانية هذه الأشياء. قول ما واحد استعار واحد. لا فش حجز، فش عشجاء روب ساتين ولا بعده تجار راس. ثمر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 هذه حلب يجبر على والارض والجنات الجنة والأعمال كل زوجين ثمن مدة الأرض مع جهة هذه الحلمدان ما راح دي حلب كل مع جهة هذه الحلمدان ما راح يعني الله بدل مع ما ومعسل بك إن الله يخلبهم فأرهم عن جهة يخلكم ثاني ما إذا حدث عن أسراء فأي يخلبهم العدم ما يأتي بحاجة أولئك الذين كفروا بربهم هذا الذي كفروا بربهم وأولئك الأغرار في عنادهم وأولئك أصحاب الله هم فيها حايد هذا الذي كفروا بربهم وهم من أهل الأغرار ذباية قل أيديهم مش عنادهم ويسحبهم في إيهنم ويعذفهم فيها ايتادي ايتادي من هذه السيئه دي قبل العاده المش الجين كان ما يريدوا اذا هض وقد حلف من قبلهم المهذولات وقد مرضت وقد مرضت من قبلهم يعني الأشياء التي عدم الله العذاب على أولم السابقه ليش يجب العذاب الذي العذاب أن أدي نزال بالأولم قد لا يجب عليهم ماذا يجب يعني لا أهل الصحابة تعبوا <تصفيق> مثل يعني, آآ يعني آآ الأيام هذه أنا أنا هذا هذا نحن نحن نحن هذا هذا عربات عربات جه عربات يا هذا المزار الله إن الله تعالى المغفرة للناس العرب منهم الله وطر لهم من الرجال لأن الله الله هذيك ما ما بيجاب يعجل الناس يعذبهم معهم بس تحبوا الله في السيارة وآخر حلهم المغفرة الناس من يعني ما عندنا مغفرة باشا احنا عارفين يعني ان هذا اقدم علاج للدي في الشعب اهمه التميز <تصفيق> ومعنه تقلب العذاب والكفر والعالم الاستاذ لانه ربك يريد العذاب الى ادم فهو وشوفوا يا العذاب وعد الذين كفروا لننزل عليهم عليه من ربهم ده العرض نبي انه دي دي ولكن يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب لا يكون هذا لا الذي الله ولا يكون هذا من هذه يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يجب ان يجب ان كل دوم وكل أمة ذي إن الله من يهديهم إلى الطريق انت هذه هذه الأمة الله يعلم ما تحميله كل أمثاء إحنا الله يخبر عن علمه وعن حافظ علمه كل شيء الله يعلم ما كل أمثاء في بطلها. وما تغير الارحام أرحم الأمثاء يعني تبدأ أن تنبسه ينبس فيها وما تزداد، جاب شيء زيادة. ما جابه ولا، في ولا تنين، ولا متوقع خمسة، ولا ثلاثة، ولا ما يجيب شيء، ولا كان فيها ورجع ولا ذهبت. الله عالم ما فرحان. فيها غ وكل شيء عنده غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ يعني حكمة. يعني كل ما خلقها الله حسب ما تكتضيها الحكمة ولا ما مثل ما هضل عينك درم كذيها لأن الحكمة تكتضينها تكون كذيها لا ثقرها ولا ثقرها ولا هضل يدك على كيسطة يعني تكتضى مصرر على مقدار كل شيء حلقة بدون مقدار ما بدون يزله من السماء الأرض كون مقدار على قدر مصرحها ولا حاجة تأيوها الحاجة حيوانات الأرض مقدار ما بن بلع... ما قابل زي ما على حسب الحكم حراره الجو يعني هي مقدار كل شيء ما بن على مقدار على حسب ما تقضيها حكمه ولا خطه كل ما هواء الله او اخر وحكمه هو مقدار ما ما هو مقدار طلع لا يا ابوجه ما خبرني يعني مش بدي اخباركم ما هم بحاجه حدا انا ما بدي اجيك بس اثنين و أبع... كل اضريه من على بقدر رجلين <تصفيق> دي باشتغل لهم يدين دي باحتاجها ما ادري يدين يوم والله ابعد الله ما يسويكم ده شيء كل شيء هو مشترك شيء على هذا <تصفيق> كل شيء على حكمه مبدار مع مريه الياده ونا كل شئ حلقناه بقدر يعني مثلاً ماشي مثلاً كيف استوى حالنا بقدر يعني إن إحنا هذانا قدر كل شئ ده واحد عبلا يقول إن إحنا بقدر يعني كل شئ حلقناه بقدر يعني على ذلك الرمال تضيع أحسن الحكمة هم مصحة كل شئ حلقها الله بقدر يعني على ذلك الرمال تضيع مصحة الحكمة هم مصحة عشوائي محب... محب... لا لا لا خذ بصره ولا خذ قراره ولا خذ صرف ولا قل له ماخذ صرف زيادة على ما أقول لك ولا قللها بحيث أن أنها ما ما ي ما يخطئ الحاجة الحاجة العامة الحيوانات والبشر في كل شيء هذا كل شيء خلا الله بقدر يعني تجديد على ما يسمونه حكم الله الحاجة كل شيء عندهم بمقدار القدر هذا المغير شهادة هذا المغير مدار كل شيء على المغري على الأرض والسبالات والحاجات اللي الناس من أنا ويحلو منهم في شيء على حسب الو وين تروحوا علمه وحالكم ما لي يعني شيء خالي زيادة ما ما حالي كل جوبلات زاب زاب نقول حاله لا على علمه غير هذا يعني امور اللي باكم مستقبل بنات امور اللي ما بالنهار وش هذا العاب مش هذا هو واحد يشاهد يعني الكبير بعلمهم وقدرته وعظمته وجلاله عنهم الكبير يعني ملك كبير ملك السماء والشمال وقدرته كبيرة يعني مصيره في السماء والشمال وف ال تحت التراب وفي السماء وفي كل مكان وعلم كبير يعني, يعني كبير حيده بكل شيء يخلي خارج السماء السماوات هذا كبير من هذا الناحيه ما هو معلم جهته كبيرة إنها إنها آه هذا كبير بعلمهم وقدرةهم اي حاجه يقولها والله وخطيه يعني ما بتلحق هل الضعف هذا التعب ولا حاجه هذا ولا حاجه هذا ولا حاجه هذا فناء ولا حاجه هذا اعياء ولا حاجه عجز ولا حاجه هل ولا حاجه هذا النفس ما في حاجه طبيعي يعني ما في حاجه اصطها اصطها النفس ما في شيء نخالف بشري وكبي فراغ فوق ومتعالي فوقه سواء من اشترى جورا ومن جاروا هو سبع دينار دي سبع جورو دي يامو في دارهم جميعا ان جاروا او دار دي اشتروا جورو لي يامو هو سبع عندي ها ان جاروا ب... ان جاروا ب... ومن هو مستقيم بالله وسائر بالنهار وعالم الذي هو بخدي في البيت حلال وضع الذي به على يسارع على معيشته النهار دائمها وعال نا معدلات الوجود يعني هنا الحفظ من امر الله الانسان قالوا الانسان يحفظه في انه الانسان يعني كل انسان كل انسان يعني بعدي يحفظه من امر الله هذا من الله يعني الله هذا يعني شيء <تكتور> <ملاك> لا لا يحفظونهم هم بيحفروهم ييحفروهم وهم من أمر الله ذولا المعدبات من أمر الله ما معنى سنبيحفروهم من الله على لا لا, لا عجبات عجبات من أمر لا من الله ييحفرو إيشان أمر <ملاك> الله إيه الله راحوا الآن عقب هذا ولا ويجي ما سوي الإنسان استقبل الحياة. ما جعل الإنسان استقبل. يحتاجواه لا على الشيء وراح يبعد مكانه ولا وكمان لا كمان على الله ما من أمر الله من لا يشك ولا مقدمة الله هذا كل شيء كبير. ما <تصفيق> في حاجة يحفظ. أنا سأجيبها خوفاً لأن الله ما يشيل عنك الله عز وجل قد يكون ملاك دوراً يا من الملاك يحول إنسان. يجي عنهم في شيء من ولا حنا آفات ولا أمراض ولا على ولا أستر. هم عقبات الدنيا ديهم يحلها يعني الحين هم خلقهم بدلهم وراء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 مشان قدامهم من وراء انه هالك تكون قد صار الانسان مهلهفه من قدامه لا بتتحرك من ورا هابيهم من هنا ومن هنا وهي من يعملوا الله الله أسفة أسفة أسفة في ذا اراد الله ادفع ادل الله بوجاله وصرفت انشاء الله من المساكن ها من المساكن لما ادخل من بين جه يعني هالفليغ هذا بيرجع صار ربنا ناجح من الامر شاء الله, الله. يعني هم من قدره الله كل من قدرة الله من قدر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فاذكر الله لا يغير نعمه عمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني يقولون الله يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون الله لا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من فلا هناك من يكون أراد الله يكون يعني من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ما من يكون هناك من يكون هناك فرد أمر الله يعني بقى تجعل الناس إليه نعم الناس لا تجعل إليه. إليه وما لهم من دونه نوال ما معهم ناصر غير الله وعلي يعني ناصر ما للناس غير الله ناصر ما معهم الله ناصر هذا يرجعوا الجعل هو الذي يريكم البرد. اجل هذا الترضي بالشوف الله يجد خلبه وهو يرى الله خوفاً من طمع الناس لا يجينا عليهم منه مصلحة ولا يستامع فيه أما طرده الخير ولا شيء استحارت تجار الله خلدي قال محمد هاد الله خلدي بيجيها ما هي وصينا الله خير قال الله يلا ويسبح وتعالى بحمده وملائكته يسبح من حيفته قال نبعت بسبح ويحمل يسبح الله ينزله ويحمده. وما مع... وما وما ان بعديه بتبدا اديك فكرني من دقيقه دا الله حاله عبد سبحان الله يقول جاء على كل شيء قدير من ما بلاه وحاضر ويحمده ويحمده على الامر الذي منه ما اديك فكرني والسبب يعني هو السبب للتسبيح احنا سبحان الله وبحمده اذا في السماء في قال دي بنسبه في عظيم على. في لأن في دراع على في زي هول. الناس ما بلاه قادر ما بلا ما بلاه وقعدوا السحاب وحملها بالماء. وهبها تجري السماء وتنزل باركها على الارض على الناس يشربوا ويأكلون. فعلاً. نعم إذا فكر واحد أي الله بات يقول أحد سبحان الله. ولا إذا الله ما الله على كل شيء جديد ما رأصناه ما الله منح ما سلام سباعش ما بلاه وقاعد وحده وبحمده ويحمده يعني الحين على العكس لأن الصحابتي نبني الخير بنعمه من الله رمضان الحياة الحياة عليها الحياة عليها على والشرب والملائكه قالوا هم الله. الملائكه هم بيسبحوا واحنا نسمعهم وحيفتنا يعني عظيمه الملائكه الله على واحد هم الله اعطوا بيسبح ما الله الله دبرنا ونحمده دبرنا في السحاب نبعن سبح ونجز ونشحنها بالإلهية والعلم والقدرة ومتى ما نسوا. الملائكة هم يعذب الواحد من عباده ويدش الواحد خشنا. ويرسل الصواعب الله, <تصفيق> الله بها يصيب بها من يشاء. يصيبها من يشاء من عباده. البقرة. وهم يجادلون في الله وجله. ألبس شيئاً مع آياتهم أتحالهم في السماوات وآياتهم التالية على عظمته وفكرتهم ما زالوا محكين بجادل في الله ما رضيوا يؤمن به بجادل في الله يعني بيخربوه يقولوا ما بلا ولا بجادل وباطل وهو شديد من الحال. وهو شديد البوه الله بجادل في هو شديد البوه وقبروا آثار دوته العظامته آثار دوته وقبرواها لا جابشي سحاب مجروا ومثل في السماء أسحب، هذه رفعها قدرها سهل، أبو بلال قدرها سهل الله لا وضعوا دون أحد، بيناس بيدعوا الشمس يعبد بي الشمس بيدعواها، وناس بيدعواها قلب، ويدعواها قلب يعبدونه، وناس بيدعوا الله، وناس العزية، الله الله، أبي عبد الله مبغيش ما أبي بغيصلا ما ما ما هي تعالوا تحت تعالوا بابا بابا تحت كده شنو جاء منها هاي ولا من عند أولين دونه أقول لك أبيت الله الصلاة قال الله استجيب لنا رحم بشتى ما هو ما هو شيء هو من هالأشياء أصلاً يقول يهيرز به ما هو ما هو قال ما بلادك ولا أحد داعس كفه إلى ما غفاه بل انا بل انا بل انا بل انا بل انا بل انا بل شيء انا بل انا الماء انا بل انا بل انا بل انا بل راضي بل انا بل انا بل انا بل انا بل انا بل انا بل انا بل انا بل انا بل انا بل انا بل ما هو انا بل انا بل انا بل انا بل وما جاءوا الكافرين إلا في رأي يعني في رأي جاءهم الأصلان من تأتي اللي ما هو ما هو يعني لا الله غنى السماء رأسي وأعطته عواطرها وضيالهم في كل شيء على الله ما في اعاده لاول شيء ممكن سماواتنا والشمسات والنجوم والبرهشميه والدياب ما كثير من الناس نعم من الناس طيب كل شيء الله طبعا الناس ما بيقوموا <تصفح> <ها؟ تصفح> يعني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 ولا ما جيت حاهم تشت ااا الشجار والجدال والتوابل. تمشي مم مم قال لها الله مستسلم. ما باختيار حاجة. ما باختيارها أنا عشان الله مستعان إلا إنها ما راضي الله. وغدا يقول غدا أصل أأفضلهم مم قال ما بي هذا يعني اذا ضربت كنا يعني ما براجع عشان فيني لا بقول يا عمرك لا يعني ما ادري خلينا خصمنا الله لا الشمس في حاله فضلال يعني هذا مالي بساع اروع لك حساب دقيق وميزان انا بدك حتى اطلع على الحساب اللي مو يعني انه بعد ما تعلم ديال الشنجه هذا عزل او انجاز انا ممكن انا بدي ارضي هذا علي يا قول ما رب السماوات والأرض. إذا قال الله إن قال إنهم يقولون لكن ما هو رب السماوات والأرض؟ قل الله وهم بيعقول والله صح هو رب السماوات والأرض ما لك ما هو عليها. أكيف أنكم تقولون قلت تحبتم من دونها أولياء كيف تحبتم من دونها أولياء آلها تعبدوها وأنتم لا تعرفين أن رب السماوات أن الله إنه رب السماوات والأرض يخليها وصنفر عليها ما تفرعوا تعودوا لهم عليها خيارات لا نكون الأنفسين لا لا لا من خلاص ضباط ضباط بتعبدوا هم يكون نكون الأنفسين عن إنهم يدفعونكم ويرضون ما لا بين شرع الأنفسن ضباط كل هذا يستوي الأعمال البسيط يا دمهم هو يستوي الأعمال البسيط ماذا يعني مثلاً عليك عليها هذا حج الواحد عمل أنت سرعتك عند ذاك اللي هو عمل ما ان شاء الله فلشنه دتي بو بين الاخنان الاخنان لا يمكن ان في هذا والله دي جهه اكبر لك ان له و في السماء ابو و دي بالعربه ان دي الله ده انهم يجعلوا الله شركا يعني هذه في يجعلوا هم جعلوا الله شركا خروج في حق الله <تصفيق> ليش يعبدون؟ عندي عبدون. هم خلقون. هم خلق الله. تشاربه خلق عليهم. ما أدري وين خلق الله. هم خلق العصران. عزم يقول هذا من كلهم. تشاربه خلق عليهم. يقول الله خلق كل شيء. الله خلق كل شيء. ما أصلاً منعه أي خلق في السماء صنع. وهو الواحد انتهى. وهو الواحد انتهى. رمح الخلق عسى يرفع أحد بتره نابل وغر من السماء ما أن. أوه. أنزل من السماء ماء فسالت أوذيتهم بقدر لها، ولا أود يقول أحد بيشيل على قدر فاحتمل السير لزبد رابيا، والسير بيجي فيه زبد رابي يعني زيادة فوق الماء أيضا. قل ما يوجدون عليه في النار بشقاء أحد يمكن أمتى عن زبد مثله؟ جواه الحدادين بيدوا الحديد ولا والذهب والله بدها عنها في زبد. عذاب ابو بكر سيروف بناء بيجي دوت يسمونه الخبط قال بيجي دوت ترجمه دي بيجي على السنه سبع و30 وجاوى كذلك يضرب الله الحق والباطل قال يضرب الله الله اكبر باطل فاما الزبدني قال ابو قال اما الزبدني قال باطل اللي قاعد بيع ما بيجيبك ولا بدي بيكش العالم ما هو بدي كذا بدوه؟ بدي على الحب من على؟ بدون هنا وأما ما يفعل الناس فيم كذا الأرض هذه هو أحد أصول كذا ياها الماء دي بعض وديانه عندنا ديان في ناس. ما زلنا نفهمينها بعد ما عدنا تعرف؟ ما بلاجه هو العين. ما بلاناو نحفظ نجح. إشادة الله <مشانف> الله إيه من الأمور هالحين كبيرة. الحق هذا ضرب الله الحق والباطل، مثلا وأما ما ينفع عن ناس هذا ينفف الحذار الله الأمثال لقد الله الأمثال للناس يعرفوا الحق والباطل ف.. لا ما ينفع الباطل، يجب أن ينفع لهم خائراتهم ويقولون ما بالشيء ولا يا كيف نفع عن ناس الملمح ليهوا؟ جاء الله لنجين استجاراتهم لربهم أرحسنا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 فاتمنى يعلم ان ما ارسل الى رحمة ربك الحق كما هو اعلم كانوا الله في دون السماء هذه امنت ما ارسل الى رحمة ربك اعرفوا احد مزده هو اعمال ما امن لا اعرف احد تعمل عنه وعمل عنه انسر عندما يذكروا العذاب ما يعرف لا خالد ابد جديد لمذا في عندها عندهم سماء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 يعني ج فيها يعني ما في في في في في في هو من ربه من الحين ولد كمان وده ع عش وده سجين من الحين ولد كمان وده يأكل من هو لا لا كمان وده يفعل عشبيه ولا ولا لكن أمور الناس ويشك تسمعه وده يحب مظروم الحين ولد كمان عجز ومو جوا حبه كده موب ما ما هم شو يجون قديم نخلال سواء باين يسوون على عبد يشين لا واحد سواء عرفوا الحق واتبعوه وذي وده ماني على الحب ووتابع فيه أوجه الضرار ما سواء لكن ما بيدي من يعرف الله هذا ولا اللي بيديرون ليزوم ما سواء وأن الله لا بتناحى أحد الحكيم ما راح لبعض الأشخاص وجذار وثواب جدار حتى لاهم مظلم، ما من خلا بينهم وبين بعضهم ينهاروا، يعومهم على قدم، لا في الدنيا أو على شيء جديد وقادر إنهن عباد من المظلم، يخلي بينه وبين بعضهم، لكن حلق لا خلا بينهم تحليل، وسبب عن عندهم ضوضاء القوى، لا لا لا يس لا مرام تعبنا، سبلا سبلا معناصير، ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو فلا من عمل الله لا باب لا, بقى ما بقى أعلى. لا الله الله ان جعل ذا عقل خلاص هذا ذا ان جعل ذا يعني اه ربنا طبعا نعرف انه اهل الالباب هذه العقول اذا نما منها لب ان هو عقل حتوه وذهبت انه هو ذا بشور الهدى هم الذين يوفون بعهد الله ولن يكون نيتاك في حفظ الله الحين امن بالله اللهم بسمعنا واطعنا وارضى عنا على هذه الاوقات ان بالله سمعنا واطعنا لا ولا بدون اي ضو موجود هم تقوا الله الذين والذين هذا ما امر الله به ان يصل يعني بكتره ما هو كيف تنام اسمه ولكن يقول لك محمد تتحدث عن وغلاب عولي لا لا الله ويقول لك الله يقول الله يقول لك الله يقول الله يقول الله يقول لك الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان والذين صبروا استقوا وجه ربهم عاذن من الاذى الذي يسرق رضوان الله يسرق على ما بسرعه من الدنيا ان الله يمتين اطلع الله بالقدر واختلعوهم بالقدر واختلهم بالله جلسوا عادوا واختلوا على الله ومو خبر والذين صبروا ابتقاء رجل ربهم وأجاموا الصلاة ما ضيعوا الصلاة وأنفقوا منا رزقناهم سجعونوا علامة بأبدال زفة بعضها سجعوا معها علامة يعني في عادها مجملة يعني في عادها مجملة يعني في عادها مجملة ما بلأنها مجملة الله المدينة ويدرعون نبي السيئة قال إذا حد شاء لهم في كلام فاحش ما بيجوموا بكلام فاحش بيجوموا كلام حسن يدرون ان تتحسن الحسنه السيئه بيد السيئه تتحسن يعني ترى حسن نبي يقولكم قال لكن يعني نقول يعني نقول علاقاتنا بالشيطان الليل على إثارة الشنت اذا يعني فهمت السؤال هذا هو حسن <تصفيق> ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هنا ولا كلام قرب الدار يعني ان قرب الدار يعني الدار الانسان من هذه الحاله دي ما كان لا ان هذا الاحراء هذا الدار يعني ان اقترب عارض النباله ما اقترب من هذه الدار جابنا يعني عدن جنة عدن يعني ما ما يعني عدن يعني يدخلونها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 لا جاء لشخصيات قبارات المعالاة ده كي يجارة سهل علمه فالجوائز الله جل عبد القدير ولا يستقبلها من الفاحشين ولا عقل فلا حديد ولا الأمير ما يخضع يستقبلهم يدخل عليهم كل الباب ثاني سلام عليكم بمناسبة سنين عقب الداب يعني يعني ف... يعني الداب هذه دخلوها إنها, إنها إن وقالوا بها فالأخذني والذين ينقضون عهد الله من بعد المثاله بعد ما رتبوه بالأيمان ويجعوا انقلوه ويقطعون ما أمر الله به أن يرسل يقطعوا أولياء الله يقطعوا صلاة الأرحام ولا يقطعوا صلاة المعالم الأمنين ويفسدونه في الأرض ويقضون الله دسائج ومفاسد ومحارش يثيرون بين الناس يحاج بينهم يستفر الأرض عليهم في الحفر مثله يهيو رختهم بين العبادين لما يعادي بينهم يجي فساد سفك أموال في, في الأرض على قسم يجي سفك دماء ويجي أحد أموال ويجي أرض أقول لهم هذا في الأرض ولئك لهم العناه لمن الله العناه يعني الله بعد عن يخرجهم الرحمة الدنيا والآخرة ولاهم سوء الداء يعلم. <تصفيق> الله يبسط يبصوت بس يشاء شيء الله يخبر المؤمن. المؤمنين المؤمنين قدم كانوا في مكة في حالة ضعف وفجر شيء شديد وبيشوفون في قناة سيارة في تلبه هي وجاءها الطايرة في الدنيا والله من جعل الله المؤمنين لا لا أنفسهم ووتراعي في غناء وانتم في فجر الله يبسط يبصوت بس يشاء شيء ويرد يعني يرده على يشاء ه هذا حكمت الله فوق كلاء أنهي هذا البعض مستعبا ويزيل على بعض وفدي خطي الحياة الدنيا هذا لا كم الدنيا ما ما في من النعم ما هو الغنى والثراء والترغ ومر الحياة الدنيا في الآخرة إلا متع يعني لا تعارضوها أيها من تعارض الدنيا بفلحه ما ما متع أنتم الحياة الدنيا الدنيا ليبيشناهينا ما, ما ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه تامل محمد ما إذا حمص ينزل عليه الله آية يعني دليل واضح مجهد يعني بينه نبي. قل إن الله يظلم يشاء ويهدي إليه من أهل يموت عليهم بان الله هو الذي يشاء يعني ان الله بيجعل ايه الان سنتها بايه او اجل الله على نبوته لكن أنت وظل عنها ولا اعتبرها ما قال لهم الله جعلها وراجه ولا هي بموجبه وهي تقول لهم انا ابو هوه سبحان بحق هذه ادب الله ابو ارمه رجع المؤمن بيعرف الايات يا من 믿وا صدقوه ادلهه دخل الاسلام وانتم ما عنها أفضل لكم الله ما بذكر الله الذين آمنوا وصدقوا أن رسولهم الله على بذلك الله يصدق أن رسوله الله عن ب... هي هبتوا أن رسوله هو دواء أمر رسوله بيج في الإنسان خوف وهلع وضيق ليش نام وكما عن آيات الله ترى أن تزنيهم الله حياة نافلة في الآخرة إلا متى رب عن جلده إذا هو في مصيبه ترى أن الله يعود له بالني فقط عن قلبه ذكر الله عنه بذلك ما وعد عده نفسه نفسه لا ذكر لله وذكر عكمته وعلمه وعلمته إنه ابتلاء منه هذا وها وهذا على الإنسان فرجع لك في الدنيا وإلاك لا يعطيه الله أضعاف مباعثة من الأعواب والثور في خر وضمع عن قلبه يعني ذكر ذلك؟ ذكر ذلك ذلك إلى الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وتبارك الله بركاته من خروجني قومي بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحة فجوز لهم وحسن مقام هذا وعد الله للمؤمنين الذي آمن بالله وعمل الأعمال الصالحة أربط الله على التر وهذا قال لهم حياة في الجنة فلدة وفيرة ونعيم عظيم وضعيعلي عظيم وحسن أهل ودار حسنة يجيبوا فيها كل حن وترفعوا ويزدن دار الله الجنة فيها نعيم فيها نعيم طيب مقردنى. حسنا، حسنا، والله أول أداء دار عن دار حسن، من جمل دار أجامع. دار ما في هذا سنعمل. قال الله تعالى أصلنا في أمم تتحلث من ابنها أمم. قال الله في امه في أمم يعني في الله شيء برأيه نسجد أمم درام حواها. بقيت الناس بقية جتاه المسلمين جب فيها أمل، جاني شاء، شاء أمل شاء، شاء أمل تنوه إيمته، أمل صاعده، أمل شعيب، ما أنت بده من الرسول يعني أنت بتعمل الرسول يعني مثل مثل شاية الأنبياء الذين بعثهم الله لأممهم ليتسموا عليه الملائكة، أرسل الله لكن اراهم عليهم ما ما ما ما لهنا قران للانذار ولا الى <سؤال> المسامحه <سؤال> للمؤمنين والانذار بالتاخير فالا انزالات الله عليه هيه بينا كيف ترى الذين الذين ارهنا الساعلين الرحمن، يعني في آيات الله الله على, الله على وعلى قومه وعلى حضرة وعلى النبي النبي صديق وهم يترنّون بالرحمن، وهم ااا وهم ورفضوها، تفرّضوا بالرحمن، عدين عنه, عنه واضحه راضحة، وعن يعني عن الخوف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 اه وراح يقول الله افكار انهم عاملين عمل خفيفه اه والله شغله بعمل يعني اللغه واضحه يعني دي مش مش حاجه يعني من عندي في انا ان العبد ما ما بينكر شيء والله العبد ما من واضح ولا انت لا شيء واضح يتخرب يقول هو ربي يقول لهم من منا الله هو ربي أرحمه هو ربي لا إله الا هو عبد الأصنام الأصنام لا. لا عبد الله وحده عليه لا على قلعة نبت عليه إله و... و... لم من أصنام صاحلي إله وهو قوتي ومصيري من القادة والله تعالى بيوم لأنني جن الأندار أنا الله يعني إليه مرضي أنا قرد إليه مرضي وإحسابه على أنت سبيوا هم عبدكم أكثر عبدوا ما نشأتهم غير أنك أعلم سيئوة هذه الجمالة وثلاث من أبرئ وكل ما بها الممتع بل الله أمر بني عبد يعني هنا ببين على دراش وتمردهم وروح انا جم وضوح لعمرو ابي كفروا نبالي والذين برحمن الذي انخفوا ومكفر على بالقران لا عليه هواه ايات بينه واضحه مكشوفه ظاهره تظهر لنا او توصل دروبهم فيها قلوبهم وت... يعني فيها ايات بينه ظاهره مكشوفة, مكشوفه ما فيها اي حي... تضارب في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 يحصل <تصفيق> <تصفيق> من هذا الجزء لأن هذا العامل يشبه سيرة عن تحدّم ها سيرة عن ثبّب تحدّم شو تيجي؟ وبرو على عرصفان هذا العامل يعني هذا المجنان ويتكلّم عن كلّ الأمور ما إذا يعني ما هو من من الأجزاء ولكن يجب ان يكون هذا المؤمن ان يكون هذا المؤمن يؤمن بان يكون هذا المؤمن يؤمن بان يكون هذا المؤمن يؤمن الذي يكون هذا المؤمن من بان يكون هذا المؤمن يؤمن بان يكون هذا المؤمن يؤمن بان يؤمن بان يعني بان يؤمن بان يؤمن بان يؤمن بان يؤمن بان يؤمن بان وتختصر هذه البارزة هذا القرآن يعني عارفون إنهم ما تلام عندهم ويتنازجين ما قصر بس قصرهم بآياتك بدلاتك بكتابه ما هم ما هم من حفاة الحب عندهم الحب طبعاً ترى بوقت شعوب العرب الناس اللي هم تعالوا من القرآن وما بل لله آلاتهم جميعا. نعمل أصلًا تبيير السباق الأمر يعني شبيه أمصناوات الأمور كها أمور كها هي الواحدة. مش أبدا يفيد الأضرار منهم على السير. إن الله أمر من نعم. نعمل أصلًا بإحنا نسير. الحكم هو لله والأمر الأمر أمصناوات الأمور تبييرها عليها في وفي صيبه وفي صيبه في تبرك وتحصي بركة صلواته. لعرض إن هي أخذ البائع غلام ما في إحنا نسير لله. اخواني اسيدي العاملين والله ان شاء الله والله جميع تعالوا بدي يعني ما بدي المؤمنين ان المؤمن والنبي يعني النبي ان الله دي خلفتني الله بحب ان الله يبرد الايه لكن برشه منهم قالوا ان الله لكن, دا... لكن أراد الله أن نسلمتهم وشئتها إنه لفل الناس الاختيارهم لأن بتجيء من آمن ومن أخفق متفق يرتب عليها الجيل الليا وهذا الواجب إلا على أفعال الاختيارين يعني, يعني, يعني. يريد أن يبتعد عن الذين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 ومن يشتر آياتها الله على خلاص ما مع محببه إلا الإفرح والله لا يمكن أن تفعل في الإسلام فرحاً وإن شاء الله من يجب أن يكون عرض فرقاً وإن الله ما أراد الله منه أنه يحبه من الأفتياق ومن يجب أن يختار إيمان في عرم ومن يجب أن يشعر في الإفرح ومن يشعر فيه وَلَا يَجَالُ مَدِينَ كَفَرُوا فَصِيبُهُمْ بِمَا تاريخه او تقول قليلا من دارهم حتى ياتي رات الله ان الله لا يحبهم بها قال الله سبحانه وتعالى الكافرين الكافرين الله حد عنهم عبر اذا تربهم إلى الاسلام بيحبهم دوائر ومصائب تنزل جم في كل سنه محتاج عبد احد ولا حول ديارهم ما في دارهم ولا حول ديارهم لعلهم منهم يرجعون لا عنهم ينتفوز اذا حلفت وقفت كبيرهم من رحلتهم اشتبهوا ينتفوز حتى يأتي عدو الله من العذاب على العدابة على العذاب على الكفر وبعد أن يدان له لأن كفر الله كذب آياته على تفوه التفديد وبعد إلى ما حرمت يجعلهم جعلهم ويجعلهم كفار الى مخالدين إلى بدن إلىهم ويغضب من لبدين الإمام جبريل الله ولا تزال لا تزال لا تزعل تفك يعني ترجع قال أهمها في ديالهم أحر الجيال في لما يعني يعني ما ما عدنا عشرين لا ايات ولا كوارع ورجع عبد الله من الله يستأذن يستأذن بالعدالة مثل ناس استأصل بقوم جوعوا بقوم جوعوا بقوم صالح أتى الله يعني عدالة يرجع فيها ان الله لا يخيف من عدل. ما هو من الله عز وجل الله عز وجل لا تفعلن سببين ولا تسببين عليه لكن في الأجر يزيد عنه وتصبح منه ثمانية أربعين لا لا ولا بدمائهم ولا برسول أبي بعثنا قبله رواه النبي ما هو من الأول من الرسل كل رسول من الله كل رسول بعث الله لا الله التقدير وأنا السعيد نبتة ما بدل استهزأ أنت واحد نقص يا الحميد هذا غني يا يا عرف مثل ما جعله ما عنك أحد انت أنت سر أنا أنت, أخبر أنت أخبر الله. لا تقول مثل ما أنت بيتهم ولا أقول أنت من جبل فأمرنا من جبل كفر فأمر هذهم نكفر عن هذهم ما كفر عن هذهم أي عرب وما خير الله نزل العذاب عليهم أستن منهم عمل عملهم يعني حاصل كتبني ولا أحد يبذل ذن باشا أحد ما كتبوا برس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 اللي بيصل دي على اللي بيحصل ده متفقه على دعوتين نستمد عالم من الله ولا اله الا ولا حقا معنى ولايه الغلاسه بتقيدها في الاخر العزم نفسه واستمر وقول قلنا ابنك يعني عندما ومثل ان لا اله الا هو ولا احد في ساعه حول شنو عنده انا لا تتحقن ولا بلا عالم فعلها لا علم الله بلا يجيب فمن هو قالكم على كل نفس ما كسبت يعني هم دولات الله ليه على كل نفس ما كسبت يعني الله قديم على كل نفس ما كسبت دار دانب أعمالهم بيقصيها بيقصي كل ما وطبيلة وبالي أجازهم عنها أله وسلاط مأله على كل, ما دي دي كل نفس ما حسبت الله ذي الحي ذي يوم تبدل على كل نفس غريب وشاهد يحط عليه كل أعمالهم يحصي عدد أنفسهم وعدد نفوسهم يحصيها عليهم كلها هو سواه مأله على كل نفس وداخل ما هو داريجي أصلان بينهم داريجي ما هم سواه فيهم يعبد أصلان ويسقون له جل على كل هذا ليست عبد الله الله لكنك تجاهل لك ان تتحدث معك اولا وجعلهم يحاولون ان يكونوا يحاولون ان يكونوا يحاولون ان يكونوا يحاولون ان يكونوا يحاولون ان يكونوا يحاولون ان يكونوا يحاولون ان يكونوا يحاولون ان يحاولون ان يحاولون ان يحاولون ان يحاولون ان يحاولون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 فديها على حق والله فهم يا اخي يعني انتوا هذا الشيء هذا ما بعرف اي شيء هذا طب وطلب وطلب والله على حق عند واحد من هؤلاء كان بدا ما بتقدروا ما لها مستغرب يا صناره حسان ما لها ما شيء لكن عشان يبدا المسمع التسيره التي حضر محرم نعم اولادنا بتقدر حسن الدين بن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 أي واحد يحب يحبه الله يعتمم يدخله بالصالح على لهم نبي ينقضي عادة أنه لا يسمع ينصد بعضبه لله ومن يقول الله هو هذه لهم الهاد هذا يتحكم الله هذا يقولون أنه مهتدي ما لهم يتحكم الله هذا يعني الله أنه مهتدي ويجعل الله من العداء لهم قالوا أنه في الحاج الدنيا هذا لا يوجد شيء عن الله نعم على أبوش الخالد الدنيا بيعظم المواصلات في العالم. على أبوش يعيش في العالم. والعرب الأخير تعيش في العالم. وعام عداب حال الدنيا. نعم عداب في حال الدنيا عام أو صراحة بخصوص إحنا مرض الأسرة. هو بتعظم المواصلات في الدنيا لكن الله حسب عداب المستهزين. الكبار الأكبر. ستين واحد. كل يوم بس إذا الله إنك أنت لا كمستهز. بيجي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 وذلك 25 25 فهل رايت لا تخاف الا حسب لون ان فينا من بديل على قومه فتابعوا البيلو ادر الذين ياو نس مترجمنا والتي وعدها الله مترجم سمعوانا وتحسنا يعني لا يعني ما يعني لا صورها عبارة مثلا اخترق الخطر ما يجاب خطر يعني لأنه ما ما ما تجيبها عبارة ما تجيب الوصول مثلا جنة في عندك تقول ما يجاب خطر ما جاب ما يجاب صفتها يعني صفتها عظمة لا تختلف ولا ت... يعني لا ت... ولا تجيبها عبارة الصفحة العبارة في الحب لا تتخلصها نصر يجعل لك بعض صفاتها تجدين من تحتها الأنهار الجنة يعني أنهار من تحتها يعني من تحتها الأشياء سوادي، أنهار يكونها دائمة، ما هي مثل تثمار الدنيا، مثل في فصل من السلام أما هي دائما دائمة وظلها، وظل دائم وضل ما هو بيهر في الحب بيهر في الخليفة، ما هو في آن ربيعه بعض السنة في الأكثر للأراض ويأتي لها جدا يبدا جدا على عمي الجنة التمر دائم لا ينبغ وغل الدائم لا ينبغ تلك, تلك عظم الذين التجوم يعني العظم هم التجوم فإن يعظم تجوم النعين في هذه الجنة وعظمها كافرين النار وهم باقي مصيرهم النار وغلاء باقي مصيرهم النار في ؟ والذين الذين اعطيناهم الكتاب يظنون انزل اليك يفرحون بما انزل اليك يا الله بعض اهل قومهم كلها الكتاب من لم يراهم الكتاب يعني امنوا فرحوا لهم انزل اليك اصدق ابوهم وفرحوا وقالوا لها بها ان ساعدهم بحمون الله تعالى هذه التوراة وقالوا انذرك يا بني هذه دين مم. ومن الأحزاب المين كرب بعضها الأحزاب المتحزبها مدى النبي الاحزاب ما هل كانوا غيرهم؟ ايه قل إلا ما أمرت وأنا عبد الله يعني أنك كان بعضها أنا هدى العربة لا انكروا بعضها كده قل إن عبد الله ولا عشي كبه قال ما يترتب على دهان ب اشياء حاجه عن معبود الله الله الله عبد الله ولا شيء هذا بيجي بس الكتر عليه اي حاجه لا لازم يكون الله, الله. الله. الله. مادية أكبر. مادية أكبر شريك ولا لا شرك له لا اللي يشرك به ما كان الشيء هو ولا بجد هو لا عليه برهان ما بيحدش هذا ويقعدني على هذا انا هذا بنيه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 وفهموه ودربوه ودربوه وحرقوا معاليه إلي حبيب وإني اتبعت أهوائهم بعدما جاءك من القلب من الله من ولا ما إذا أخذت اتبعهم في أهوائهم لأنهم يمسوا شيئا معهم دين هذا ما هو دين صد أهواء يعني سبروا أهواءهم على حسب دواء على الهواء على حسب رغباتهم وشاواتهم ما هو دين حبيب عند الله قال الله لا اتبع أهوائهم يعني لأديانهم دين اختلبوا هذا الهواء في حاله لكن لكن ان دي باوند ملي وضح ايوه و عليهم قال من بعد يا علي اسمع يعني يعني محمد لا لحد شيء الناس قاعد حد <تصفيق> انما كان ترضى على الرحمن جل وعلا قالوا ما جاءكم ما الله وملائكته ولا رات يعلم ان رضيه ما عمله احد فيه ينصر اذا الله والله جميل وانا بتارص اللهم صل على وما كان الرسول من الآيات الآيات الإلحاد إن يأتي بأيه الله كل ادم من كتاب كان بحديث على إلمن روم أهل الحزب كتاب أنهم ترختهم الحزب حينما رضيهم الله آية عظيمة. اللي أن رضي إن آية. الله كان راغب هو الله كان الرسول الله جاء اللهم اجمل من ذبيه ولديومه المال الذي كنت اقرا التتارح وقلت بذبيه لهم لديومه المال الذي كنت من الاعناب والتكليف ولا في امن ولا في العاملين المخدين هم راهم يؤمنون وهم على انهم ينجيوا احد المخدين وكافرين لكل اذن مكتاب يعني بدا يستحق العذاب مع الله ان احد اذنهم لا يعني لكل و... الأجال عذاب هو في علم الله محدد أجال العذاب على كل أمه وحده فلاستعجلوا عذاب درشاه أيهم على انتظروا وصبروا وعذابوا هو باجية وهم مثل الأمور قضي قبلها ماذا فعلت عن المبال؟ وجعلناهم أزواجه وكبره؟ لأنهم لا بحق بشر ما ما ملاكه ورسل منهم شخص ولا يملاكه وصفه لما يا علاء يا كيف مرسل ملكه ايام يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا يعني يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا إذا شاء أنه يبتل على برش باكد وإذا شاء أنه أخذك أخذك أخذك هل حتى ما تضيها أخذك؟ لا يلقي لا يلقي إذا حيائي. إذا م... الله من باقي أمينه إذا دروا الله ما هو يعني والله عالم ذلك عدد من دعاء أمينه إذا دعاءه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 قولنا جاء عادك حل فاا يعني على هذا لا نحن من عدد الفتيان ولا أحد سرعتنا العادات اللي بنا نحلفهم أمين وما ما هو, ما هو <تصفيق> اللي يعني وهو لا خلينا نقول مثل عليهم بس والله تبا حاسب يعني هذا الدنيا كما حصل يعني أجل علاب هذا هو وماجي عليه حديث من الآخر عين ما هو لست حاسب لست حاسب لست حاسب ولا ما هو لا قد تموت عاد ما عليك صارين فيه لكن أديهم مثل عليهم هذا فيه خلاص هم أولم يروا أننا نأكل أضلاع بسهام أطرافها والله أمر معدلاً حكمه هو سبب الشيطان. كان أول يعني كان أول بيخون لقراش آية إنهم بيرو إن, إن الله على إنهم بس على الغش يحتلو هالزبيين يحتلو يحتلو يفسع هالزبيين. دارش الإسلام دارش النبي تسرع تسرع تب تب تفسع الغش. البديل الجميل ده أصلاً والله هو هو يفسع ولا ما البحر أنا خليني أجد وعطلوه نارضل، يعني الله ما بترين نأتر أرض لنقصها من أطرافها يعني نحتلها انت بس شيء الشيخ، تبقية يعني دي دار إسلام، ونقصها، نقصها، يعني نحن عن آية إذا ونحذر إسلام حين نره شسة، وإذا هواها بنصرهم يعني انت آية أنت بمع المسيح، ماذا ننعي؟ آية وإسلام، يقومون بفنانية لهمتها، يقولون أن أصر الله أصرها كلها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 يعني الله هذا مشي لا ما بنشوفه نحن عرشت بنت القصر وقت الإسلام بيتسع بيتسع تبص عرش الجيل هذا وتحنت في الجيل في الإسلام واحد بيتسع عندنا الإسلام ويتسع هذا الشيء والله نحترم عجبا الحكمة الله هو ذي يعني حكم يعني نظام في حكمة إن الله بديت ما هو من بلد بلد العرب. ها ما هي اللي يجيبه؟ حفظ الله. الله بتحكم الدين بده. هالأديان كلها. وبأقتل عشيش البلاد على العرب هم ما يجي ما ما يجي يجيبه شويها. لا ما يعني يجيب عده. هلا؟ لا واحد يجيب على حفله حفظ قاتله. ما بطلع في هذا. ما وهو سبيع الحساب يعني هو بحاسب الكاثم على خفرون تماغنهم وبيعيهم وعبنهم فتن الله وغافر وقد مخرون الذين من قبلهم قال أنه خفر المسابح ولم الأنبياء وذي مخرون الأنبياء هم مدينهم وما ندخل في مخرهم وقال هم جميعا يعني بيع أكثر مخرهم وقال إنتميدا معهم أيضا وقال له انا ما سيكونون مشي وسالوني اقاموا ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل كل شيء من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان قالوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل من من دخلوا في الإسلام وما مراهم، ما مراهم، وقول دعوة الله منهم من لا، إنه حتى عذاب يعني وريعتهم كلها كفار، حتى يدخلوا في الإسلام كرهاء وصعب، دخلوا في الإسلام كرهاء وصعب الناس، بدخلوا الإسلام ما ما كان النبي وقع ها؟ أي إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فظهر الله دين حرام آذار ويقول الذين كفر وستمو سراء قالوا من يا محمد قل ففر بالله شهد من يومين ومن عندهم عن مكتاب إذا أنت أنت, انت, انت فماشي التولي بالنبوه ولا بساره فالله بشهدني ففر بش حادثك ففر بالله شهد من يومين لكم ومن عندهم عن مكتاب نك فيش حادثنا عندهم عنه يبني النسائل ودعهم على العادل يرما ستاش لاحظوا والله ولا على في ما بلها بلها بلها من عند <تصفيق>